قتل الخرافون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايام يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون اخرين أ موسوعه النابلسي ا ل ل م ق ن ي ن و ف ف ي أ ن س ك م أ الاسلاميه تنصرون وفي ا هل أ ت ا ك حديث ضيف إ ب ر ا ه ي م المكرمين إ ذ دخلوا ع ل ي ه فقالوا سلاما قال سلام قوم كون فراى إ ل ى أ ه ل ه فجاء ب ع ج ل سمين فقربه إ ل ي ه م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 ل ل ع ي ه موسوعه حجارة من طين النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ن م ن ن وجدنا فما ف ي اسماء غير بيت الله الحسنى آية ل وفي موسى من ارسلناه إ ل ى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم وهو ملين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 وما كانوا م ن ص ر ي ن وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها ب أ ي د و إ ن ا لموسعون والأرض ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين كذلك ما الذين من قبلهم رسولهم ما من من أدى إلا ا ق ل و ا س ا ح ر أ و مجرون أتواصوا ع ه النابلسي و م وذكر للعلوم ي الاسلاميه اسماء الله الحسنى و م ا أريد أن ي ط ع م و ن إن الله هو الحسنى ر ز ا القوة المتين فإن للذين ظلموا ق للذين مثل ذنوبا ذنوب فإن أ ص ا فلا ب ه م ي ت ع ج ل و فويل كفروا للذين يومهم الذي من